يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَاءً لَا تَعْدِلُوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون